بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل افضل صلواتك على اشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا لحبه فيلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كنا في الدروس السابقة نتحدث عن الخصال الطبيعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بها كما يتحلى بها سائر الناس ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يتحلى فيها كان يتحلى بالقسط الممدوح في المأكل والمشرب والمنكح والنوم والمال والمتاع وغير ذلك من الامور الناس كلهم يملكون المال ناس كلهم يتزوجون وناس كلهم ياكلون ويشربون ولكن هذه الخصال فيها الممدوح وفيها المذموم فالنبي صلى الله عليه وسلم اتصف في هذه الصفات كلها بالممدوح صلى الله عليه وعلى اله وسلم وآخر ما تحدثنا عنه هو علاقته صلى الله عليه وسلم بالمال فالممدوح في المال أن الإنسان إذا ملكه أنفقه في وجوه انفقه وفي, وفي وجوه تصريفه عندئذ يكون ممدوحا الذي يملكه ولكنه يملك عليه قلبه وبالتالي لا ينفقه في وجوهه لا ينفقه في الواجبات والمستحبات وما يقربه إلى الله عز وجل فهذا لم يكن قد ملك المال وإنما المال هو الذي ملكه ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم من أغنى الأغنياء نفسا من أغنى الأغنياء نفسا يأخذ المال فيفقه في وجوه البر ولا يعني ترتاح نفسه حتى يعطيه للمحتاجين من صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم ثم بعد ذلك يبقي لنفسه حاجة أهله وحاجة الزواجه رضوان الله تعالى عليهن ويلبس النبي صلى الله عليه وسلم المتوسطه في المأكل ويلبس المتوسط في في الملبس ويلبس توب الخشين والكساء الغالد وغير ذلك من الأمور التي نعرفها في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أما في هذه الحصة إن شاء الله سبحانه وتعالى فسنتحدث عن الخصال الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة بما لا سنتحدث عن الخصال التي هي مكتسبه الخصال التي هي الاخلاق التي هي مكارم الاخلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم اتصف بهذه الصفات لأن الله عز وجل خلقه عليها وجبله عليها وكان صلى الله عليه وسلم حبب اليه مكارم الاخلاق وبعث من اجل اتمام مكارم الاخلاق فلا تراه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرتكب شيئا فاحشا منها ولا شيئا منكرا منها ولا كان صلى الله عليه وسلم يحبها ولا يحب لها بل اتصف, بها في اتصف فيها بمعاليها وترك صلى الله عليه وسلم سفاسفها واسافلها. يقول قاضي رحمه الله تعالى وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها جميع العقلاء، بمعنى أن العقل أيضا يقبل هذه الصفات ويستحسنها أي أن العقلاء يعرفون جميعا ويتفقون جميعا على أن الصدق جميل وعلى أن الكذب قبيح ويتفقون كذلك على أن الأمانة جميلة وأن الخيانة قبيحة ولذلك كانوا يسف انا الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين قبل أن ينزل الوحي ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمين ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم بغيرها من الصفات الحميدة وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه يعني اتفقت إلى عقل على توصيف ووصف ووصف المتصف بواحده منها بأنه فيه خصلة حميدة فيه خصلة الجود مثلا فيكون معروفا بها في التاريخ أو فيه خصلة الشجاعة فيك فيكون معروفا بها في التاريخ أو يكون معروفا بصفة الصبر فيكون معروفا بها في التاريخ ففضلا عما فوقها يعني إذا كانوا مطلرين بوحدة فإن الناس لا يبخسون حقه فيصفونه بها ويعترفون له بتلك الصفة فما بالك في من اجتمعت في هذه الصفات كلها الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد, السع ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها وعد الله سبحانه وتعالى السعادة الدائمة لمتخلق بالأخلاق الحميدة والشيم الكريمة ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة وصف بعضها بعض الأخلاق بأنها من أجزاء النبوة وهي المسمات بحسن الخلق يعني هذا كله يجمعه قولك حسن الخلق وحسن الخلق قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء الكثير وورد في القرآن الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم ووصف يوسف عليه الصلاة والسلام بشيء منها وموسى عليه الصلاة والسلام بشيء منها وإدريس عليه الصلاة والسلام بشيء منها وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بشيء منها إن كل الأنبياء المذكورون في القرآن إلا وقد وصفوا بشيء من هذه الصفات ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بكلها وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصى فيها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها يعني هذه الصفات يريد القاضي عبد رحمه الله تعالى أن يضع لها ميزانا فيقول هذه الصفات هي هي المتوسط أو الوسطه في جميع الصفات فكل الصفة لها طرفان وسط والنبي صلى الله عليه وسلم يتصف بالوسط منها فالشجاعة لها صفة الجبن طرف الجبن وطرف التهور والممدوح الوسط والإنفاق له طرف الإسراف وطرف التقتير والممدوح الوسط الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما والضحك له طرفان له العبوس ويقابله الضحك القهقه وبينهما التبسم الابتسام كان ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم الحياة كان هناك الجرأة والوقاحة في في طرف وهناك الخجل المزموم في طرف آخر والحياء في الوسط الذي لا يمنعك من قول حقي وفي الوقت نفسه لا يجعلك تكون وقحا على الناس يعني تقول ما لا يليق بالعقلاء أن تقوله وتفعل ما لا يليق بالعقلاء أن يفعله فالنبي صلى الله عليه وسلم اتصف بالوسط في كل هذه الصفات في صفة الشجاعة في صفة الكرم في صفة الصبر نبية الأسلام صابر tunes ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلى حد الجزع لم يكن صبره إلى حد الجزع من, من ناحية وإلى حد الصبر على الضيم أو تحمل الضيم أو تحمل أو تحمل يعني القول القبيح في, في الله أو في المؤمنين أو في رسول الله صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم كما قال الشاعر الذي كان يزوم النبي صلى الله عليه وسلم ويزوم الصحابه الكرام فالقي عليه القبض في بعض الغزوات فحلف النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يعود فأطلق سراحه فلما اطلق سراحه عاد الى الهجو من جديد فلما اخذ مره ثانيه قال يا رسول الله يعني اعذرني وانا لا اعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزور المؤمن في جحر مرتين يعني لا بد ان يكون الانسان يعني متوسطا في كل هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب ولكنه يغضب إذا انتهيكت حرمات الله بمعنى أن الغيرة يتخذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم الوسط وهو أنه لا يغار للأنانية في نفسه وأيضا ولا يقبل الضيمة في جميع الأحوال ولكنه يغار إذا تهيك حرمات الله عز وجل وهذا ما أرد المصنف رحمه الله أن يقول في قولي وهو الاعتدال, وهو الاعتدال في قوى النفس قوى النفس يعني الصفات التي ترتبط بنفس الإنسان وأوصى فيها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها أي دون الميل إلى يمينها أقصى يمينها أو يسارها فجميعها جميع الصفات المحمودة والأخلاق الكريمة فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها أي على الحد الذي يبلغه الكمال البشري, الكمال البشري فالنبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الشجاعة وفي منتهى الكرم وفي منتهى الصبر وفي منتهى الحياء هذا منتهى الحياء يصفه العلماء بانه اشد حياء من العذراء في خدرها ولكن هذا الحياء كما اشرنا هل يمنعه من القيام بحدود الله عز وجل ومن القيام بالدعوه إلى الله عز وجل ومن وصف الناس بما يليق بهم من الصفات ومن قول الحق وغير ذلك لا يمنعه هو أشد حياء من العذراء في خدرها نعم ولكن حياؤه لا يمنعه لا يمنعه من قول الحق ولا يمنعه من تبليغ دعوة الله عز وجل إلى الناس جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يحدث الصحابة بما أنزله الله عز وجل لا يمنعه الحياء من أن يبين لهم محكم الوضوء أحكام الحيض أحكام النفاس والأمور التي ربما يقول إنسان يعني لا ينبغي أن نذكرها حياء أو لا ينبغي أن يسمعها الناس حياء فالنبي صلى الله عليه وسلم بد أن يبلغها ولا يمنعه ذلك الحياء الذي هو اشد من حياء العذراء في خدرها لا يمنعهم من يبلغ رسالة الله عز وجل وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حياء في الدين لا حياء في الدين وورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن من الحياء من أن يتفق هنا في الدين لأن جاءت تسأل نبي صلى الله عليه وسلم عن أمور حيضتها متى تغتسل وكيف تغتسل وبالطريقة التي تغتسل بها فشرح لها النبي صلى الله عليه وسلم فمدعتها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم النساء نساء العنصار لم يمنعهن الحياة من أن يتفقهن في الدين والاعتدال إلى غاي غايتها حتى أطنى الله عز وجل عليه بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم أطنى الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم قل علم هذه الجملة فيها من التأكيدات الشيء الكثير فكل كلمة فيها تفيد ماذا تفيد التوكيد بل كل حرف من حروف المعاني فيها يفيد التوكيد بل الصغة التي جاءت بها تفيد التأكيدات فالواو يفيد التوكيد وإن حرف توكيد. والكاف كاف الخطاب وإنك الخطاب بهذه الطريقه يفيد ماذا التوكيد ولام الابتداء في الخبر وانك لا على خلق عظيم يفيد التوكيد وكلمه على استعلاء ولم يقل ان فيك خلقا عظيما ان فيك فيك خصلاتين يحبهم الله ورسوله فيك كذا ولكن ان يقول على اي انك مشتمل عليها وانك مسيطر عليها وانك مهيمن على مكارم الاخلاق انك مهيمن فعلا تفيد ماذا تفيد الاستعلاء خلق التنكير يفيد ماذا؟ التنكير يفيد التوكيد عظيم الوصف وصف النكرة بنكرة أخرى يفيد التعظيم لأنما معنى خلق خلق ما تستطيع معنى التنكير هنا التنكير الذي يفيد التعظيم أي أنك ما تستطيع أن تصفه ولو بالغت في وصفه صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله عز وجل به أو بما هو اهل لأن يوصف به أو بما هو أهل لأن يوصف به هذا المعنى فاهمه العلماء فقالوا في ذلك كلاما كثيرا من ذلك قول ابن الفارد رحمه الله تعالى عليه حيث قال إذا الله أتنى بالذي أنت أهله أو هو أهله إذا الله أتنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمزح الوراء يعني فكيف ما, ما يستطيع الإنسان أن يسيره اذا إذا كان الله عز وجل بالغ في مدحي صلى الله عليه وسلم وقال وإنك لعلى خلق عظيم فما مقدار ما تمدحه ما تمدحه الوراء ما هو المقدار الذي يستطيع الإنسان أن يصل إليه في مدحي من مدحه الله عز وجل بأبلغي, بأبلغي مدح في كتابه يعني وإنك لعلى خلق عظيم لا بأس لو قارن بينها وبين قولي المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لماذا قالوا رجل عظيم أيضا للتعظيم أن يريدون أن يعظموا شخصا ما في القريتين في مكة والطائف يعني يريدون أن يجعلوه عظيما بما يملك من الدنيا عظيما بما يملك من الجاه عظيما بما يملك من الشرف عظيما بما حوله من النفر هو اكثر الناس نفرا واكثر الناس مالا واكثر الناس زعامه لماذا لم يخسره القرآن لماذا لم يخسره الوحي لينزل عليه فكان القرآن يعرض بهم لا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا على خلق عظيم لا ذلك الرجل الذي ربما يكون ابا سفيان في مكه وعروه بن مسعود في التقافي في الطائف هؤلاء ان كانوا اكثر الناس مالا واكثر الناس جاها واكثر الناس زعامه فإنهم لم يكونوا اكثر الناس خلقا فالعظمه التي غلب بها الرسول صلى الله عليه وسلم غيره هي عظمه الاخلاق وليس عظمه الماده عظمه المال عظمه الاخلاق هي التي جعلت المهابه في قلوب الناس تجاه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عظمه الاخلاق هي التي جعلت هيرقل يقول إلا إن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدميهاتين هرقل يقول لأبي سفيان في, في المدة في المدة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش في سلح الحديبية حيث وضعوا الحرب, وضعوا الحرب عشر سنين ولكنها لم تستمر الى إلى سنتين فنقضوا العهد وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه فاستغل أبو سفيان هذه المرحلة مرحلة الهدنة من أجل التجارة إلى الشام لأنه كف أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن قوافرهم بسبب الهدنة والنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة أيضا فرصة لهدى من أجل بعث رسله إلى ملوك الدنيا ورؤسائها إلى هرقل وإلى المقوقيس وإلى النجاشي وإلى عظيم البحرين وعظيم بصرار وعظيم اليمن إلى آخره فنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة من أجل أن يبلغ لناس الأخلاق لأنه كف أيدي قريش بماذا؟ بالعهد فالتقى أبو سفيان ودحي الكلبي في الشام والتقوا كذلك مع هرقل الذي حج وقد نصره الله عز وجل على كسرة في أدنى الأرض نصره الله عز وجل على فارس في أدنى الأرض فحج إلى بيت المقدس شكرا لله عز وجل على المسرتي، ولاحظ قول الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله نصرهم على قريش أم نصر أهل الكتاب وهم اقرب إلينا من الفرس ونصر أهل الكتاب على الفرس على كل يحتمل المعنيين كما ذهب إلى ذلك المفسرون فلما أخذ اختصر لكم القصة وهي في بداية البخاري يعني في أوائل البخاري توجد القصة فلما أخذ هرقل الرسالة وقرأها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يلتك الله أجرى مرتين فإن بيت فعالك إتم الأريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائن بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من, من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون وختم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب بخاتمه فلما قرأه هرقا وفهمه استدع أبا سفيان وسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن نسبه عن قومه عن حاله، عن اتباعه عن صدقه أو كذبه، عن غدره أو ماذا؟ ما الذي يقابل الغدر؟ الأمانة أو أو غدره وخيانته؟ واسأله عما يدعو؟ أسأله عما يدعو إليه؟ فقال له أبو سفيان إنه لا يكذب وإنه لا يغدر وإن أتبعه يزيدون ولا ينقصون وإن أحد إذا التحق به لا يرتد سخطا. وإنه يدعو إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى وإلى الصدق والعفاف وصلة الرحيم فقال الله لأني كنت صادقا فيما تقول وتبيل القصيد فسيملكوا تحت قدميه هاتين إذا كان هذا الرجل متسلحا بالصدق متسلحا بالدعوة إلى الله متسلحا بالدعوة إلى صلة الرحيم متسلحا بالدعوة إلى العفاف متسلحا بالدعوة إلى الصدق والصدق لأن هذه الاخلاق هي التي تنتصر هي التي تنتصر فإذا غابت حاقت الهزيمة بالذين غابت عنهم هذه الأخلاق كما لخص الشاعر وإنما الاخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت اخلاقهم أخلاقهم ذهب الأخلاق الحميدة تبقى تبقى مع الكفر والأخلاق الرذيلة يعني يزول أصحابها مع مع الإيمان يعني ينظر أصحابها مع مع الإيمان يعني يبقى الكفر مع العدل مع الإنصاف ويذهب أهل الإيمان في ماذا؟ في نقض العهد ويذهب أهل الإيمان في الخيانة ويذهب أهل الإيمان في الكذب هم مؤمنون ولكن هم يكذبون يعني يحقبهم الكذب ولا بالله اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم غزا قلوب الناس ليس بالدبابات ولا الصواريخ ولا بالجيوش الجراره ولكنه غزا قلوب الناس بمكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه أرادت عائشة رضي الله تعالى في هذه الجملة الوجيزة في هذه الجملة البليغة أن تدلنا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فتقول كان خلقه القرآن أي أن صلى الله عليه وسلم كان ممتيلًا أو متمثلا للقرآن الكريم في أمره ونهيه فحيثما أمر القرآن فإنك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم وحيثما نهى القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند نهي عند نهي القرآن ولذلك أتمت كلمتها بقولها يسخط يرضى بالرضا ويسخط بسخطه أي يرضى بما وردي به القرآن الكريم من الأخلاق والاوامر والفضائل وتكره ويكره ما يكره القران الكريم من الشيم غير المحموده ومن الصفات الذميمة يرضى برضاه ويسخط بسخطه يعني هذا المعنى معنى الجميل صحتك انهم تخرجوا من الكليات والمعاهد الكبرى يعني كان, كأن السيد عائشة رضي الله تعالى عنها معرفتهم تخرجت حتى استطعت أن تصوغ في كلمات قليلة هذه الصياغة التي جمعت فيها حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستضل بظل القرآن لا يخرج عنه فنحن في زماننا وفي الأزمنة قبلنا الناس يحفظون القرآن الناس يعني يخرجون السلك المختلل في القرآن الكريم يخرجونه في ثلاثة أيام في سبعة أيام في خمسة عشر يوما في شهرين في أقل من ذلك في أكثر ولكنهم قليل من يستظل بظله بمعنى يحافظون على حروفه ويضيعون حدوده حدود القرآن داعت في كثير من الناس ولكن حروف القرآن ها هي موجودة المرتلون ما أكثرهم المجودون ما أكثرهم المحفظون والحفاظ ما أكثرهم ولكن عندما ننظر إلى يرضى برضاه ويسخط بسخطه نجد إلا من رحم ربه نجد إلا قيلة قليلة تستضيل بظل القرآن الكريم. تمشي في ظله. يأمر فتأتمير وينهى فتنتهي. وينهى فا فتنتهي. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدرجة أنه إذا سمع أحدا يقرأ القرآن وفي وفي قراءته القرآن الكريم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يستجيب له النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه. يعني في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في ليله ما يطوف على اصحابه ويستمع الى قرانهم في الليل يقرؤون القران الكريم يعني كانهم خلايا النحل في اسم هذا ويستمع الى ذاك ويستمع الى ذاك كانهم محاضر يعني كان بيو الصحابه محاضر محضاره كان بيو محاضر كل بيت تسمع فيها القران كل, كل بيت تسمع فيه القران قال فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يسمع إلى مرأة عجوز تقرأ هلا حديث الغاشية فتفهم معنى الجملة وتكررها لأنها تفهم معناها هلا حديث الغاشية فبكت لأن الغاشية هي يوم القيامة والغاشية إذا غشيت الناس وداهمتهم لا تقوى لا لا تقوى لا تدار فإذا بالنفس يسم يسم لهذه الجملة فيقول نعم أتاني ويبكي وتبكي داخل البيت وهي وراء البيت وهي تكررها الأتاك حديث الغشية وهو يكرر نعم أتاني لأن خطاب خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وخطاب لكل من سمع هذه الجملة من أمته إلى يوم الدين هل تأك حديث الغشية نعم أتاني إيش ماذا العيش مع القرآن التجاوب مع القرآن نحن نسمع شيء واحد مثلا يجوي هل تأك حديث الغشية نقول وش ذا الإمالة ولا مدرش الإمالة هل درت تحقيق ولا در تسهيل واش هل أتاك ولا هل أتاك هل أتيك مزيان هل شي كله مزيان يعني أنتقل على القرآن غدا طبيعيا كما أنزيل هل شي مزيان ولكنه وسائل أي الأداء المحافظة على القرآن حفظا وإتقانا وعداء هذه وسائل ما الغايات ما الغايات من ذلك أن تفهم هذا القرآن من نجل تطبيقه والعمل به فالأداء المثقن الذي لا يسحبه العمل داخل في يا, يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن ماجورا كما يقول ابن القيم رحمه الله قال من لم يقرأ القرآن فقد هجره ومن قرأه ولم يتدبره فقد هجره ومن قرأه وتدبره ولم يعمل به فقد هجره اذا فمن الذي لم يهجور القرآن الذي قرأه وتدبره وعمل بما فيه يعني لابد من هذه الأمور الثلاثة حتى تكون في علم القران القرآن وحتى تكون في علم ترضى برضاه وتصخطوا بسخط القرآن الكريم وقال صلى الله عليه وسلم بعدت لأتمم مكارم الأخلاق أو في رواية ما صالح الاخلاق وفي رواية عند المؤط laughing حسن الأخلاق مكارم الأخلاق وحسن الاخلاق وصالح الأخلاق يعني تعني معنا واحدا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بوئت من اجل هذه الاخلاق هذا الحديث على ما يدل انما بوئتو بحصر وفي روايه بوئتو بدون بدون حصر يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم ما كانت يعني ان ثمار هذا الدين وغلات هذا الدين هي مكارم الاخلاق فاذا تخلق الناس بها فقد جنوا ثمار الاسلام واذا لم يتخلقوا بها فانهم لم يجنوا من ثمار الاسلام شيئا وإن كانوا يصليون ويصومون يعني يصلي ويصوم ولكنه لم يتصف بصف بهذه الصفات ولا بهذه المكارم يعني أنه لم لم يستفيد من صلاته من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يستفيد من صلاته من لم ينهه صيامه عن شهادة الزور وقول الزور والغيبة والنميمة لم يستفيد من صيامه صيامه صيام جوع وعطش وليس صيام ماذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمال به فليس لله حاجة في أن يضع طعمه وشربه يعني فليأكل وليشرب الذي لم يتخلق بالأخلاق التي أرادها القرآن ارادها أرادها الصيام من الصائم والذي يصلي ولكنه يرتكب المناكير لم يتخلق بالأخلاق التي أراد الله عز وجل أن يتسلح بها المصلي قل مثل ذلك في الحج قل مثل ذلك في, في, في الزكاة قل مثل ذلك في سائر الواجبات والأركان فمكارم الاخلاق هي نتاج الشريعة هي غلات الشريعة المؤمن من من الناس بوائقها المؤمن في الأصل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليم إلى خيره والقدر خيره وشره حلوه ومره ولكن هذه أركان إيه هذه أركان وجذور الإيمان ووصول الإيمان فإذا لم تعطي لنا هذه الأصول وهذه الأغصان وهذه الجذور لا ولذي فاذا لم نستفد منها أن يأمن الإنسان بوائق جاره فهنا فهنا هي ثمار الإيمان؟ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ المسلم في الأصل الشهادتان قام الصلاة، ويتولى الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت، أركان. ولكن هذه الأركان إذا لم تعطينا غلا غلتها ولغلا هي ماذا؟ أن يسلم الناس من لسانك ويدك. هذه النتاج ماذا؟ نتاج الهجره مغادره ارض الكفر الى ارض الايمان ولكن اذا لم يكن معها هجره المعصيه ما معنى الهجره ان تهاجر من مكه الى المدينه وترتكب المعاصي هل هج هل كمعنى الذي يهاجر من مكه الى المدينه ويشرب الخمر في المدينه ويزني في المدينه مثلا وحاشاهم الذين هاجروا رضي الله تعالى عنهم هذا فقط لضرب المثل الذي يهاجر من ارض الى ارض اخرى من اجل ان يتصف بصفات الهجرستي ولكنه لم يبتعد عن المناكر فهجرته لا قيمة لها المهاجر من هجر ما نهى الله عنه قل مثل ذلك في سائر الصفات اذا الغلات غلات الإيمان هي مكارم الاخلاق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالعقيدة وبدا بالاركان ليخلص في خطبه الوداع في نهاية المطاف ليخلص في خطبه الوداع الى الدعوه الى مكارم الأخلاق من الحفاظ على الانفس والاموال والاعراضي والعلاقة بين بين الناس لا يضرب إلا يرجع بعض كفارا يضرب وعدكم رقاب بعض وإساءة الحقوق وأداء الواجبات إلى غير ذلك لهنا عليكم ولاكم عليهن الى غير ذلك وحق الكتاب وحق السنة ترك فيكم ما يتمسكت به لا تضلوا كتاب الله وسنة لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة لوداع الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ فقد يعني كان يذكر هذه طوال حياته صلى الله عليه وسلم الدعوية ولكنه يريد في النهاية أن يجني ثمارها وأن يجني غلاتها وأن يرسخ في الناس أنه إنما جاء من أجل هذه الغلات ومن أجل هذه الثمار ألا لا ترجعه بعد يضلالا في رواية كفارا أي كفر عمل. كفارا يبرب بعدكم رقابة رقابة بعد ألا هل بلغت اللهم وفشهد ويجهد الصحابة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ تسميم هل الأخلاق موجودة لتحتاج إلى او من في اللي تحتاج إلى الإنشاء، النبي صلى الله عليه وسلم وجد في العرب بعض المكارم وجد فيهم الجود وجد فيهم الشجاعه وجد فيهم النصره وجد فيهم النجده وجد في مجموعه من المكارم موجوده عند العرب قبل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قومها وهذبها فاذا كان في بعضها طغيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحد من طغيانها ويعود الى الوسط الذي تحدثنا عنه إذا كانت النصرة للعصبية أنصرحك ظالما أو مظلوما فين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنصرحك الظالما او مظلوما بمعنى أن تأخذ على يد الظالم نصرة الظالم أن تأخذ على يديه، ليس أن تنصره في جميع smallest لأنه قريبك لنومي من قبيلتك فهدب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة وهدب النبي صلى الله عليه وسلم الصفات الأخرى، صفات الجود الذين يجودون وينفقون أموالاً طائلة، ويذبحون ويرمون بالذبائح في, في المطارح كان العرب في الجاهلية يتفخرون بالجود ما معنى يتفاخرون بالجود يذبح فيأكل الناس فيذبح الذي بعده بجانبه يذبح ليأكل الناس في فيعيد الثاني دبيحة أخرى ناقة أخرى فيقول الآخر وانا ايضا نذبح ناقة أخرى فاذا شبع الناس وهم لا يشبعون من مدى من التنافس فيذبحون ويلقون النياق المذبوحة في ماذا؟ في المطارح بمعنى أن من الجود أن لا أنتهي حتى أنتهي منافسي أطعموا كما قال أبو جهلين عن النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وفعلنا حتى جاتنا على الركب يعني تنفاسوا إلى أقصى أقصى مطاف حتى جاتنا على الركب ثم قالوا من النبي أن لنا هذه أبو جهلين يظن أن ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد منافسة الذي كانوا يعرفونه في الجاهليات. سنفس في الإطعام وسنفس في الشرف وسنفس في الكرام وسنفس في كذا وكذا وكذا وكذا قال فقلوا منا نبي أن آلنا هذه في غنجي بليهم واحد نقول لهم حتى هو نبي يعني اتنفس حتى في النبوء يعني ما يسأسها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق وجدها فهذبها الأخلاق التي كانت يعني ضعيفة وقصيرة وباهتة قوها النبي صلى الله عليه وسلم وبرزها والأخلاق التي كانت يعني طاغية كالجرد الذي يـ يـ يـ يـ إلى حد الإسراف وإلى حد التبذير النبي صلى الله عليه وسلم هذبه ودعا إلى مدى إلا الوسطية والذين أيضا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تجعل ذلك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعدها ملوما محصورة إلى غير ذلك منها فهذه تسميم لمكارم الأخلاق بما أن مكارم الأخلاق وضعت في ميزان الشرع في ميزان كتاب الله عز وجل في ميزان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن في الجاهلية بعض الأخلاق ربما تبدو للناس أنها من مكارم الأخلاق أنها من مكارم الأخلاق ولكن الإسلام لا يقبلها من مكارم الأخلاق في الجاهلية أن يدفن الرجل بنته وهي حية أعلش؟ لأنه لا يرضى بالذل ولا يرضى أن يرى بنته مثلا تنتهك حرمتها ولا عرضها يعني أن لا ترضى بنتها العرض شيء ولكن أن تدفنها حية حتى لا يقع لها ذلك شيء, شيء آخر يعني يريد أن يمحو عاراً بعارين أشنع؟ أشنع أشنا منه وإذا بشر أحدهم بالأمثال ظل وجهه مسوداً وهو أصيب بالعار إذا ولدت له أنتع ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سئم ما بشر به ويمسكه على هون عميلة الزهو في التراب فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات في مكانها وأن هذه المنحة الإلهية يهب لمن إنشاء إناثاً ويهب لمن الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثاً ويجعل من إنشاء عقيمة أن هذه المنحة الإلهية تستوجب من العبد أن يشكرها وشكرها أن يربيها وأن يحسين إليها وأن يعلمها فإذا كبير تزوجها فانها تكون له سترا بينه وبين النار يوم القيامه ينظر إلى الإسلام كيف ينظر إلى الأمور يعني كيف يهذب للناس أخلاقه وعاد به من الجاهلية الجهلاء إلى الإسلام إلى نور الاسلام وسمحة الإسلام وعد الإسلام ووسطية الإسلام. ولذلك يقول عمر وهو من هو لا يعرف قدر الإسلام إلا من عاش في الجاهلية. أي لا يعرف قيمة أخلاق الإسلام ومكاري الاسلام إلا من عاش في الجاهلية التي فيها الخلط والانقلاب الموازين انقلاب الموازين في العقيده انقلاب الموازين في السياسه انقلاب الموازين في الاقتصاد انقلاب الموازين في الاخلاق انقلاب الموازين في المعاملات انقلاب الموازين في شتى في شتاء مناحي الحياه حتى كان الرجل يطوف وهو عريان ويظن بذلك انه يعبد الله عز وجل ويتقرب اليه لانه عصاف تياب لا ينبغي للثياب عصافها ان يطوفى، ان ان ان يطوف ان يطوف بها انقلاب الموازين يعني إذا أرد أن يتخلص فليتخلص من جوارحه الجوارح هي التي كسبت هي التي فعلت فليتخلص من يده التي بطشت ومن فرجه التي ارتكبت ومن رجله التي مشى بها إلى الجريمة ومن غير ذلك ولكنه تخلص في أبسط شيء الذي لا علاقة له بالموضوع وهو تيابه فتجرد وطاف بالبيت عريانا فالنبي سنقل لهم العقل ليس يدي المكاري الميزان الحقيقي ويقفون في المشاعر إلى ايضا ولا يقفون في عرفات خليهم لا أفيد من حيث أفاد أفاد الناس فجاء الإسلام من أجل أن يقوي الأخلاق الكريمة الموجودة في الناس وأن يسمم الناقصة منها وأن يحد من طغيان من يعني من طغى من طغى فيها ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع الصحابة ويتعامل مع حتى مع غير الصحابه يثمن يثمن مكارم الاخلاق في الناس فيقول مثلا لخالد بن والد مثل خالد لا يجهل الإسلام لا أدري ما الذي حدث لخالد حتى جهل الإسلام لأن خالد كان ذكيا كان عاقلا كان محنكا فكيف يغيب عنه الإسلام كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فطارت بها الركبان إلى مكة وحدثوا بها خالدا وقالوا له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك مثل خالد لا يجهل الإسلام فجلس خالد الى الارض وفكر مليا ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بمن ازال الغشاء عن عقله الذي اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وثمنه ها وثمنه قال النبي فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ف فاسلم ايضا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اناس فيه من الاخلاق الذميمة والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن اليهم تجنبا لماذا تجنبا للمشاكل التي تنسج عن اخلاقهم الذي أعطاه مئة من الإبل والذي قال عنه الأحمق المطاع والذي يعني ناس دخلوا في الإسلام من أجل أن تبقى لهم زعامتهم يعني المؤلفة في قلوبهم أو ناس من قبائل, من قبائل البنيحن فمن قبائل التي ارتدت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أبرزوا إسلامهم من أجل أن تبقى لهم زعامتهم والنبي صلى الله عليه وسلم عالم منهم ذلك وفاهم من ذلك ولكنه عملهم عاملة حسن ليصرفهم صلى الله عليه وسلم على مقاتلته أيضا في تسمين مكارم الأخلاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأناء. الحلم والأناء هذا الرجل جاء مع قومه فقومه دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فورا وهو لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناقته واستبدل بتياب مناسب مناسبه تياب الصفر استبدلها بتياب أخرى, بتياب أخرى يعني لائقة بمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مجاش عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هيئ نفسه للقاء حتى هيئ نفسه لمقابلة لما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأناث قال يا رسول الله أشيء جبلت عليه أم شيء تطبعت به أو كما قال رضي الله تعالى قال بل شيء جبلت عليه جبلك الله عز وجل على هاتين الصفتين لأن الله سبحانه وتعالى خلقك على هاتين الصفتين فحمد الرجل الله سبحانه وتعالى أن جبله أن خلقه وأن فطره على خصلتين يحيبوهم الله ورسوله يعني إذا كنت إذا كنت فيك خصلا من خصال حميدة فاحمد الله عز وجل على ذلك كما حمد هذا الرجل الله سبحانه وتعالى على خصلتي الحلم وخصلتي الاناث مع ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهذا الرجل ان ما هو عليه مزيان وإن لم يكن هذا الرجل قد عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وصام حج اجى مع وفته قال ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله انت مزيان ا تجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما دم سلام تسليم أو ما دمت لم تصلي ولم تحج ولم تفعل يعني باقي بعيد ما قالش بعيد القلين بس فيك في كأشخاص يحبونه والله ورث. بمعنى أنتك واحد شطر في الاسلام الإسلام واحد جزء في الإسلام وهو الحلم وهو الحلم والأنات. قال أناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ونس كما نعرفه هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدمه. عشر سنين وقال عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم فعله لما لم تفعله ما عاتبه قط على شيء فعله او شيء لم يفعله فاستفاد انس رضي الله تعالى عنه من ذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا أحسن الناس قل لو ذهبنا ان نتبع هذا المعنى الذي قاله انس رضي الله تعالى عنه لوجدنا لو النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا مع اله أهله زوجاته احسن الناس خلقا مع ابنائه الحسن والحسين والزينب وفاطمه رضي الله تعالى عنهم جميعا احسن الناس خلقا مع عمومته وأقاربه وعماته احسن الناس خلقا مع أقارب أزواجه يعني يكرم النبي صلى الله عليه وسلم شخصا ما بتزوجه ببنته يعني يريد أن يكرم بني المستلق فتزوج ببنته يريد أن يكرم وأن يقرب قلب, قلب أبي سفيان فتزوج ببنته وأبو سفيان في ذلك الوقت ما زال على شركه فلما أخبر بأن ابنتك أم حبيبة رمل بنت أبي سفيان تزوج بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتولى خطبتها وتولى قيام بشانها وتجهيزها للرسول صلى الله عليه وسلم النجاشي في الحبشه قال ذلك فحلون لا يقطع عنفه يعني أنه أهلون لها هذه الجملة تعني ماذا؟ فحلون لا يقطع عنفه أو لا يجدعوا عنفه بمعنى أنه أهلون لها ومعنى فحلون لا يقضعوا عنفه أو لا يجدعوا عنفه عندما يريد مثلا الجمل ما أن يشرب وتريد أن تدفعه لأنه يعني, يعني يستولي على الحوض الذي تشرب منه والنياق تضربه على عنفه وكي يجمع رأسه ويمشي في حالته قال ولكن إذا كان فحلا وتريد له أن يشرب تدعه فتقول فحلون لا يجدعوا عنفه بمعنى مثله لا يرد عن الحوضي فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عن التزوج ببنتي وأنا زعيم قريش زعيم المسلمين وأنا وإياه على طرفين نقيض ولكن بنتي كانت عزيزه علي وكان اهواء اهل اهلا لها رغم ما كان بيننا من المنافرة انظر انظر الى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج مثل هذه القلوب ويقرب مثل هذه القلوب إلى إلى إلى, الى الى الى الاسلام ايضا حسن الاخلاق خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم كيف كان يتعامل يتعامل مع أصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كان يجلس مجلسه بمعنى لا يتفاضل عنهم في المجلس لا يتفاضل عنهم في التياب بل يفرق عليهم تياب من الديباج والحرير وما إلى ذلك ويلبس الله عليه وسلم التوبة الخشين ويلبس النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ولا يتميز صلى الله عليه وسلم في جلوسه بحيث إذا دخل رجل لا يعرفه لا يعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو بابكرين ولا لا يعرف من هو حتى يشر إليه ذلك المتكء العبيض عندئذ يتجه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع قصات القلوب كما أشرنا من قبل الذين قست قلوبهم والذين فيهم غلدة فيهم نوع من الفحش فيهم نوع من كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يدخل الرجل يقول بيس أخو العشيرة هذا إنسان صعب صعب الميراث بي أخو العشيرة ولكنه لما دخل أدله النبي صلى الله عليه وسلم بالدخل لما دخل بشى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه وتحدث معه وسأله عن حاله وحال قبيلته وما إلى ذلك فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لاحظنا ذلك قالت عيشة يا رسول الله قلت فيه كيت وكيت بيسأخو العشرة ثم ضحك معه ثم انبسط إليه قال متاعه التين فحاشا يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقى شره إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره يعني لا تكون ذلك الشخص الذي إذا رأك شخص من يعني في رأس الشارع مثلا وفي رأس الطريق يعني يبتعد ويغير طريقه لماذا لسوء خلقك ولسوء معاملتك ولقساوه طبعك لا كن من الناس الذين إذا التقى بهم شخص يجعل ذلك اللقاء مغنما يجعل ذلك اللقاء مغنما يقول الحمد لله هذه ساعة مباركة لما التقينا بك في هذا الوقت في هذا المكان هذه ساعة مباركة عندما تلتقي أصحاب المكارم الأخلاق تفرحوا بذلك وتجعلوه مغنما ولكن عندما تلتقي مع شرار الاخلاق تعتبر ذلك مغرما وتحاول أن لا تعود إلى ذلك المكان إذا كان يتطرق لتلتقي معهم مرة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا مع أهله كان الناس يخلوق أحسن الناس يخلوقا مع أصحابه أحسن الناس يخلوقا مع غير مع غير المسلمين مع اليهود الذين سكنوا معهم في المدينة كان أحسن الناس يخلوقا مع نصارى نجران الذين وفدوا إليه كان أحسن الناس يخلوقا مع سائر الناس ولذلك كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد هابه ومن راه من قريب أحبه ومن خالطه صلى الله عليه وسلم علم صدقه وعلم أمانته كما قال عبد الله بن سلام فلما رأيته رأيت وسبنت وجهه علمت أنا وجهه ليس بوجه كذاب فسمعته يقول أطعم الطعام وآلنوا الكلام وصلوا بالليل والناس الأيام وعفشوا السلام تدخل الجنة بسلام فكانت هذه الكلمات وكانت هذه البسمة وهذه القسمات الربانية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام الحبر عبد الله بن سلام حبر اليهود رضي الله تعالى عنه وعرضها نكسف بهذا القدر ونعود لمتابعة مكارم الأخلاق عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحصة المقبلة بحول الله سأل الله لكم التوفيق والسعادة إنه و ذلك وأن يخلي قني وإياكم بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجنبني وإياكم سيئة الأخلاق فإنه لا يجنب سيئة الا هو والحمد لله رب العالمين